بسم الله الرحمن الرحيم يسر <تصفيق> إ خ و ا ن ك م في موقع فضيله الدكتور عبد الكريم عبد الشيخ الكريم ل لكم المعدة ه ورعى والتي أن بعنوان يقدم هي الثاني الدرس ر ح شتاب النفتاح جهالة نوعان جهالة ل ل إنها ع ن العين أو جهالة فجهالة لا للحل ت ض و ج ه ا ل ة العين ان لا يعرف من هو محمد بن احمد بن, بن عبد الله لا يعرف فهذا جاء مجهول العين يعني هو اليس ا م و ج و د لكن ما هو معروف من هو هذه ج ه ا ل ة العين و أ م ا ج ه ا ل ة الحال فهو لا يعرف هل هو محمد بن أ ح م د هل هو صيغه او ليس بصيغه حكمه ما هو حاله ولذلك السيوقي قال في أ ل د ي ة السيوقي ومن عرفنا اسمه وحاله ومن عيله ر ف ن ا وحاله دون اسمه ونسب منا له دون لهم ونسب ن له يعني ج ه ا ل ة العين لا تضر عند ا ل م ح د ث ي ن وعند أ ه ل ا ل ا ص ل ا ح أ م ا التي تضر و هي ج ه ا ل ة الحال ا ل حلقه وسيء حفظ ابو مطلب ابو سغح وهنا زفر المؤلف خلاف العلماء في استقبال ا ل ق ب ل ة قالت يا شنو عيمن ه لي على استقبال القبلة قالت الصب إسنالني قالت رسول الله صلى الله عليه وسلم سافرين غير عيكة ذي في مدونة بما بما قوما فردون جوى ضرورة روى أبو فروجه عن فأننا أن القبلة استقبال فقال ذكر ت ل ويقول ا ب ط ع الكبيرة هو ا ص م الدنيا من قال فمن أصحاب اصحابنا وغيرهم خالد ب م ابي صلب قال فيه أ ب و ثور انه مجهول والمجهول عندنا لا ي ح د دينه ا ل ج ب عند أصحابنا أن ي ن أنه م ع ر و فان ل الثقات الذين لا ي ر و ن إ ل ا عن عدل قد رووا ع ن ر مقبالة مولى أبي وواصل ي ن ه ف إ ن أ م ك ن رواج الخبر عن رجل اخر معروف ف ي أ ص ح ا ب ن ا ي ج ي بذلك ا ل ق ض ي ة هي استقبال ا ل ق ب ل ة طبعا في الخلاء في التبول او التغور ف إ ن النبي صلى الله عليه وسلم قد نهى عن استقبال ا ل ق ب ل ة ببول أ و غايه قال نهى النبي صلى الله عليه وسلم ان تستقبل ا ل ق ب ل ة ببول أ و غايه وقال ولكن شرغوا وغربوا وقفوا يعني ل أ ن ا ل م د ي ن ة ب ا ل ن س ب ة ل ل ق ب ل ة ل ل ت ع ب ه على شنو على ب ن ا ح ي ة الجنوب مشكله ب ن ا ح ي ة الشمال يبقى ا ل إ ن س ا ن إ ذ ا إ ذ ا تجاه ن ا ح ي ة استقبل الشام يعني تجاه ش م ا ل ه ا س ت ج ب ر ا ل ق ب ل ة وهم و ن ي و ن ع ن ه و ي ز ا ت جنوبا ه ج استقبل ا ل ق ب ل ة وهم و ن ي و ن عنه م ا ي س ت ج ب ر ه ا يعني يجعل دبره لها و إ م ا يستقبلها يعني يجعل قبله لها والنهي عن ا س ت ق ب ا ل واستدباري استقبالي ع ل القبول واستدباري على ا ل ز ب ر كله منهي ع ن ه وهذا ما قبل اتخاذ القلوب او قبل اتخاذ الحيطان يعني قبل أ ن الناس كانوا يتبولون في ا ل ق ض ا ء فالله تعالى سلم قال ولكن ش ر ق و ا وغربوا شرقه وغرب ويعني تجد شرقا أ و غربا وحسنا ع ل ر العالم ن ي ب ه ذ ا ح د ي ث المراحيض ناخذ ا ت ك و ن شرق وغرب و إ ن م ا تكون ش م ا لا و و ج ن تكون شرق م ا الكعبة عندنا ل لأن وجنوب ش وغرب الكعبة من السودان هنا عندنا المبينة الكعبة شمال لكن من من وجنوب شرق أحذر فقال من يهتم ل ولكن شرقوا وغربوا لموضع ا ل م د ي ن ة لا لموضع السودان ف إ ن السودان فيه التشريق والتغريب يقع, في يقع الانسان في المحظور وهذا الحديث رواه من الصل و خالد بن ابي الصلب قال ابو سوح انه مجبول طبعا قضيه بحاله التقاوي يعني قطر بسيط جب بسيط ما هو جزاف ج او مجروب او وضع م د ر و م ر و ه ا ل ح ا ل او م د ر و ل العين فما قلت ان ج ه ا ل ة العين لا خ ب ر ل ك ا ل ة ا ل ع ي ن ل ا خبر ل ك ن ا ل ك ل ا م في ج ه ا ل ة ا ل ح ا ل وقد د ف ع د ف ع ه ذ ن الله بن د الله بن عبد ا ل ل بن عبد الله ن عبد ا ل ة ه الله ن عبد ا ل ل بن عبد الله بن د الله بن ا ل ذ ي بن الله بن ا ه الله بن ا ل ل ع الله بن عبد الله ن ع ب ا ل م د و ن ة ع ن م ا ل ك ا ل م د و ن ة و د ف ع هذا ب أ ن ا ل ذ ي ن ر و و ا عن ك ا ل ي بن ع ب إبي ا ل ص ل ن لا يرون إ ل ا عسير ن ومن العلماء لا ي ر و ي إ ل ا عسير كمالك على ي رفع الله ف إ ن م ا ل ك بن عسير لا وكل ي إلا سحا عن مره ن و له م ا ل ك ف ه وكل عن مره ن و له م ع ر ف م ا ل ك لا ي ر و ي إ ل ا عسير ن قال الشافي ع إ ذ ا زكر الحديث فما ل ك النجم ذ ا زكر الحديث فما ل ك النجم لا زكر الحديث مالك النجم ب ا ل ن س ب ة لهؤلاء ف إ ن ه لا يروي إ ل ا عن السفر حتى مات ما روى إ ل ا عن السفر ولذلك وما روى عن رجل ر ع ي ف ولا تقل ل م فيه أ ب د ا ولذلك ومن هنا ذكر المؤلف أ ن الذين رووا عن خالد بن ع ب س ا ل ص م ب ا م ن ه م لا يرون الا عن عنهم روى ع ن كمبارك بن قابالا وواصل مولى أ ب ي عيين م غ ي ر ه م مبارك بن قابالا وواصل مولى أ ب ي عيين و ه ؤ ل ا ء لا يرون إ ل ا عن ثقه لذلك هذا وثقه انه روى عنه روى عنه الثقات روى له هؤلاء وهؤلاء اشترطوا أ ن لا ي ر و ن إ ل ا عن ثقه ويبقى دفعت هذه الجهاله ة وكما قلت أ ن ا ل ج ه ا ل ة هي عدم م ع ر ف ة حال الراوي ومعرفه عدم معرفه حال الراوي تضب ل أ ن ه مجهول ا ل ش ي ء أ م ا مجهول العين ومعروف الحال ف إ ن جهالته لا تضب وقد بسطناها هنا بسطناها بالتفصيل ل أ ن ا ل ج ه ا ل ة التي تضور هي ج ه ا ل ة الحال أ م ا ج ه ا ل ة العلم ف إ ن ه ا ل ط ب و وهنا قد دفع ج ه ا ل ة الحال ب أ ن ه قد روى له, روى له الثقات وبعض العلماء يقولون كل ر و ا ة الصحيح كل ما روى له البخاري ومسلم في الصحيحين فقد تجاوز القنفره كل ما ض و ى له البخاري ومسلم في صحيحيهما فقد تجاوز ا ل غ ن ط ر ة تجاوز ا ل غ ن ط ر ة يعني اصبح ثقه لا يتكلم سلامت الضبط والاعتراض عليه ب أ م ر ي ن ا ل أ و ل يذكر المعترض أ ن الراوي كثير السهل و ا ل غ ف ل ة فما ولكن يجب ان ل ي د يكون هناك اجراءات م ل لديهم عليه وسلم كان إذا في الصلاة ويقولون م ان ل يكون المسعود هناك ا ل ا ج ز ر ة ا ل ء ا ل ا لديهم و يتنجز اليديك يتنجز ي رفع بعد ما تسأل ق وقد ل ل ا ا للشاتعية أسحابنا المشارقة ل ب يرضيه من روى ك ذهنه في آخر ق د عنه سفيان بن علينا بمكه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يرفع عند ا ل ر و ع قال سفيان فلما قدمت ن ل ك و ف ة ويقول كان النبي صلى الله عليه وسلم يرفع يديه عندك ب د في ا ل ع صلاه ثم لا يروح وظنك انه حقل وجوب عند اصحابنا انه انا لم نر هذا الحديث من طريق يزيد لن نطرح العاصم المولي عن, عن علي من ا ل ط ا الثاني ان يكون الراوي انني يزيد برايك الحديث حق حق حق حق حق حق حق حق حق حق حق حق حق حق حق ح حق حق حق حق حق حق حق حق حق حق حق حق حق حق حق حق حق حق حق حق حق حق حق حق حق حق حق حق حق حق حق حق حق حق حق حق حق ق حق حق حق حق حق حق حق حق حق حق حق حق حق حق ق حق حق حق حق الثاني بعد أ ن انتهى من ق ض ي ح الجهاله والضبط آه... هذا الضبط لا. الدبط. الدبط. أي. بدا شرعه رحمه الله في الكلام على الضبط لانه اتكلم في أ و ل على اتصال ا ل إ س ل ا م تكلم في الثاني عن ع د ا ل ة ا ل ق و ا ت تكلم في الثالث عن آه... دهالة. آه؟ دهالة. عن ا ل ج ه ا ل ة ا ل ج ه ا ل ة تكلمت الرابع عن ق ض ي ة الضبط والضبط أ ن يكون ضابط ضبطا تاما وهذا هو التفريق بين ما هو صحيح وبين ما هو حسن وهذه المباحث يمكن تقراوها من الباحث الحديث اختصار علوم الحديث الضبط هو سوء الحفظ أ و الاختلاط الذي يكذبه او أ ن تحترق كتب العالم ل ح د ث من كتب فتختلط فتحترق الكتب ف ي ب د أ يخلط أ و يكبر سنه في ف ي ب د أ يخلط ولذلك لا ي ق و م ن ضارب وضبط كذلك من العلم ا ل خ ف ي ف ة من العلل التي يمكن أ ن تتقوى ليس من العلل التي لا يمكن أ ن تتقوى ا ل ت ز ا ب والمضروب وال... لكن عظم الضبط يعني العلل ا خ ف ي ف ه يمكن أ ن ي أ ت ي بطريق كما جاء بطريق آ خ ر فيه الضابط فخرج من هذا ف ت ق و ى به ك ا ل ج ه ا ل ة فهي خفيفه وجاء بحديث حديث من ي د ر و م و ض و ع اصبحت ا ف ع الى ان ا ر د ي ان ا د ت ان اردت ان ا ر د ان ا ر د ان ا ر د ان م د ت ان اردت ن ا ر ن اردت ان اردت ان اردت ان اردت ان اردت ان ي ر ف ت ان د ت ان اردت ان اردت ان اردت ان د ت ان اردت ان اردت ان اردت ان اردت ان اردت ان اردت ان د ا ل ت ك ب ي ر بس ا ل ل ه د ت ان ر د ت ان اردت ان اردت ان اردت ان اردت ان ا ر د ان ا ر ف ت ا ل اردت ان اردت ان اردت ان اردت ان اردت ا اردت ان اردت ان اردت ان ارد أ ن النبي صلى الله عليه وسلم كان يرفع في كل ارض ورفع وثبتت هذه ا ل ح ا د ي ث لكن المالكيه يرون أ ن رفع اليدين يقوم في تكبير قرر يقوم ف ي ط لا يقوم بالرفع من الرفوع ولا السجود ولا القيام وهذه ل القيام ا و كلها ث ا ب ت ة عن النبي صلى الله عليه وسلم واستدلنا ب أ ن ح د ي ث رفع اليدين ف يزيد ه ا بن ه ي زياد قال عنه أ ي م ه الحديث انه م قد اساء حزه واختلط ذهنه في اخر عمره ظهنه ويساء ومات وهو ابن ست, ست وثمانيه سنه وكان يحدث الناس حتى مات كان يروي التحديث و م خ ت ل ط ب آ خ ر ه ولا قره قال له أ ح د الناس أ ن ا تخرف يا مالك قال الدواب تخرف فقال إ ن م ا يخرف الكذابون قال مالك عليه رحمه الله إ ن م ا يخرف الكذابون و اختلف مالك عليه ر ح م ة الله مع محمد بن إ س ح ا ق محمد بن إ س ح ا ق صاحب ا ل س ي ر ة ا ل م ع ر و ف ة ا ل إ م ا م اختلف معه وتكلم محمد بن إ س ح ا ق في مالك عليه ر ح م ة الله فقال مالك مولى تكلم في نسيب مالك فقال هو مولى ليس عربيا ع ص ر ي ة فنقل لمالك طبعا النقل مشكلة. العالم النقل ذات ما مشكلة ق ي وقال له العالم الثاني لأنه تحت المشكلة تحت ف م الزهبي ك عليها رحمة الله دجال الدجاج لذي المدينة قال ل جاهنا إسحاق فاقر إبناه رحمة محمد من من بن عليه ر ح م ة الله وما روي ة وما روي ة جمع دجال على بنت دجاجل على و ل ك ي غ ة ل ج ان ع ل ى ج م ي ن ي ق ا ج المسلمين و ل و ان ل م ل م ي ق و ل و ن ا ا ل م ل م ي ق و ل و ن ان ل م س ل م ي ن يقولون ان ل م ن ا ل ز ج ا ج ل م س ل م ي ن ي ن ا ب ا ل م د ي ن ة ف و ل و ن ان ا ل م م ي ن ي ق ا ل و ن ان ا ل م س ل ن ق ا ل م س م ي ق و ل و ن ان المسلمين ي ق ن ان ا م س ل م و ن ا ا ل م م ان ا ل م س ل م ق ان ا ل م س م ي ق ا ل م س ل م ي ن ق و ن ان ل ك ن ك ل ان المسلمين ي ق و ل ن ان ا ل م م ن ي ا ل م ل م ق و ل و ن ا ا ل م س ل م ن يقولون ا ج ل م س ل م ن ي ل و ن ان ا ل م ل م ي ق ل و ان ل م س ل ن ا س ت ه ا ر ا ل ع ل م ا س ت ه ا ر ا ل ع ل م ولذلك يعني التخليط مشكل تخليط وهو يعني حله خ ف ي ف ة يمكن ان تاتي من طريق اخر ولذلك ابن بياج, يزيد بن دياج اختلط آ خ ر ع م ر ه ك و ي ت وجاء الحديث جاء بطريق اخر وهو مذهب ا ل ش ا ف ع ي ة و ا ل م ا ل ك ي ة المشارقه و م ن ا ل ا ومما ك ا ن ي ق و و ل ص ح المشارقه ب ن من ا ا ة يعني مالكية و يقودهم ا ل ق ا ب ي عبد الوهاب و ا الوهاب ي العراقيين عبد وهؤلاء مالكيه ع ر ا ا ق ي ي ن و م ل مصر و هؤلاء يقودهم ابن عبد الحكم و ابن وهب ابن عبدالحسع وكان ن وهب و ي س ن ي عليه مالك عليه رحمه الله على ابن وهب. ويقول, ويقول فقيه مصر و ا ل م غ ا ر ب ة ا ل أ ن د ل س ي ن أ ه ل الأندلس وهؤلاء سحنون و محمد بن القاسم هؤلاء ا ل أ ن د ل س ي ي ن الذين ر و ع مالك هذا ا ل د س و ق عليها ر ح م ة الله ف ي شرحه على خليل ومذهب المالكيه هو مذهب بن القاسم عمالك عم قال مذهب عبد الرحمن بن القاسم عمالك عم ن هذا ا ل م س ه ب أ م ا سواه ليس ا ل م س ه ب مذهب المشركين ي ومذهب المصريين ليس ا ل م س ه ب ولذلك لما ج ا ء في ا ل ق ب في ا ل سدني م ا ئ سد رواه أ ه ل المغرب عمالك عم ن فكان هو ا ل م س ه ب وروى ابن عبد الحكم فحمل الحكم عبد روى القبض عمالك عم ولم يكن ا ل م س ه ب ف و ا ء ا بن عبد الحكم القبض عن مالك ولم ي ك ل المزهب وروى السد ابن القاسم عن مالك ا ل م د و ن ة فقال المزهب فلا بد أ ن تعرفوا ما هو المزهب وما هو غير المزهب من كلام هؤلاء المالكيه والشافعيه و فلما يقول قال ا ل م ش ا ر ق ة قال أ ص ح ا ب ن ا يعني المالكيه من ا ل م ش ا ر ق ة يعني القاضي عبد الوهاب والشافعيه أ ي و أ ت ب ا ع الشافعيه عليه رفع الله قالوا بالرفعي أ و قالوا برفع اليدين في كل خفض مره قالكم مالك في هذه ا ل م س ا ل ة وجاوب طريق آ خ ر ليقوموا به سوء حفظ أو أ و ضبط يزيد بن زياد مشكله م ن و جاوب الطريق الاخر عن علي بن أ ب ي طالب يعني جاؤوا بطريق آ خ ر حاصي بن ك ل ي ف عن أ ب ي ه ك ل ي ف عن علي بن أ ب ي طالب ثم جاؤوا ب الطريق ليجبروا ش ف ع و أو ا ل ي ج ه ا ل ه منهم سوء الضبط يزيد بن زيد ا أيوة في <تصفيق> ر رسول يرفع الرفوع و وسلم ا سكان المعينة الله الله مكان عنه عليه أن بملكة صلى عند ا ل س ف ي ا ن ك ل ا م ا حديث وكنا نقول كان ل د و سبب وليس لنا يقوى اليوم لكي ت ت ص ل مع العيال ولكن د ق ل لك س و ف ا ل ص ل ا ة ثم ل ا ن س ف ي ا ن سوفيان سوفيان س و ي ا ن سوفيان سوفيان سوفيان س ف ي ا ن ب و ف ي ا ن سوفيان س ف ي ا ن س و ف ي ن ي ا ن سوفيان س ف ي ا ن س ف ي ا ن ي ا ن و ف ي ا ن س ف ي ا ن ا ن سوفيان ي ا ن س و ف ا ن سوفيان و ا ن سوفيان س ف ي ا ن س ي ن س ي ن ي ا ن س و ف ا ن سوفيان س ف ي ا ن سوفيان س و ف ي ا ق ي ل ن ا ل س ف ي ا ن و ف ا ن س و ا ن س ف ي ا ن ب ن ع ي ن ي ا ن س و ف ا ن سوفيان س ف ي ا ن س و ف ي وماذا فرسانه سفيان ابن رويانه وسفيان سويان ابن ر و ي ا ن عيينة روى أ ن يزيد ب ن ز ي ا د روى الحديث يعني ب ط ر ي ق ي ن أ و ب ر و ا ي ت ي ن م ن ه ا م ا ق ا ل يعني لما ل جاء ا ك ولما ف ة ق ا روى الرفق علوحها حديث ث ا ل ي ولما كان في المدينه أ و ل ل يعني في ا ة روى الحديث الأول الحديث أ ن كان يرفع عند الرفع قال هذا يرويه جديد بن زياد قد ر و عنه سفيان بن عيينه ب م ك أيوة رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يرفع عن د ا ل رفع قال سفيان فلما قدمتم كوكا سمعته يقول كان النبي صلى الله عليه وسلم يرفع إ ل ي ه عند الكتاب ا ل ص ل ا ة ثم لا ي ع و د أ ي و ة سفيان بن عيينه م ك ي فاراه عن يزيد بن زياد ب م ك ة أ ن ه كان يرفع و ل ل ا س ل م يعني هو الحديث عنه أن وللاسلام انه كان يرفع عند الغفور يعني عندما ي أ ت ي يرفع من الغفور يقول ارفع ل ل ه من الغفور、يرفع. ودي هذا هذه ا ل ز ي ا د ة ل أ ن ا ل أ و ل ى كان لا يرفع إ ل ا في ا ف ت ت ا ح الصلاه في الصلاه ل يعني ما ب يرفع يديه ينزل زاد وهذه ر و ا ي ة مالك التي عليها المسجد أ م ا ر و ا ي ة ا ل ش ا ف ع ي ة و المشارق فيرفع في عند الرخو ح ولا عندما يرفع, يرفع... الله و الرخو هذه ا ل ر و ا ي ة ا ل ث ا ن ي ة رواها أ و سمعها سفيان بن عيينه ع ل زياد بن يزيد في م ك و فلما ة قدم ا ل ك و ف ة سمع زياد بن يزيد يروي عن النبي صلى الله عليه و سلم أ ن ه كان يرفع ف التقصير فهذا دليل اختلاطه اختلاط هو الذي ل بتعشنون اختلاطه روى عنه هذا الاختلاط هو سفيان بن عيين ا ل إ م ا م العلم يعني وقع الذي ا ا ا خ ت ل حصل ل وين دفع هذا الاختلاط هي روايه ة ك ل ي ع ا ص م بن ك ل ي ب عن أ ب ي ه ك ل ي ب عن علي بن أ ب ي طالب وجاء من غير هذا الطريق ج ا ء من غير طريق و ن و ز ي ن يزيد فدفع هذا على الاختلاف. ولكن يجب ان ل ل يكون هذا ل ل ر المساله أيها. أن من ذلك ا ع ت ر ض أ ص ح ا ب ه ب ح ل ي ف ة بعدم ا ل ت ب ا ف ق فيما ت ر و ن ل ل ب ل د التواتر أ و ل ا ً أ ب و ح ن ي ف ة عليه رحمه الله اشترط من صحه, الحديث. هذه كلامة ما في اشترط من صحة العمل بالحديث ان ل ح د ي ث ع ا لا ي صلى ل يقوم اللي مما تعم به البلوى ويروى عن طريق الاحد لا يقبل أ ب و ح ن ي ف ة ا ح د ي ث الاحد إ ذ ا كانت مما تعم بها البلوى تعم بها البلوى يعني يبتلى بها الناس وينبغي أ م ا يبتلى به الناس أ ن يرويه الجمع ا ل غ ف ي ر عن الجمع ا ل غ ف ي ر لا يرويه واحد ولا الجو ولا ثلاثه وابو حنيفة, حنيفه يقول ما تعم به البلوى من ح د ي ث ا ل ن ج ا س ة والولوغ ح د ي ث ونقد ح الوضوح د ي ث الوضوء من مسجد الذكر قال هذا مما تعم به بلوى الناس و و و وامتنع عن العمل ب أ خ ب ا ر ا ل آ ح ا د التي تعم بها البلوى وامتنع عن قبول خبر الاواحد إ ذ ا خالف القياس ا ل ج م ي ل وله في خبر الواحد يعني شرطان الشرط ا ل أ و ل أ ي لا يقوم بما تعم به البلوى والشرط الثاني أن ل ا يكون مخالف القياس ا ل ج م ي ل مثل مستزدهر حديث مستزدهر يعني من مس ذكره فليتوضا حديث ابي ه ر ي ر ومن أ خ ض ى بيمينه ل ى ز ك ر ه فليتوضا ا ل ح ن ف ي ة ليس عندهم الوضوء من مس الذكر ليس عندهم الافضل ج م ه و ر ل أ ن هذا الحديث خبر احد وجاء مما تعم به البلوى ولم يقبلوا وحديث آآ آآ آآ كل مسكر حرام كذلك هذا مما تعم به البلوى ل أ ن ا ل ح ن ف ي ة يرون أ ن ليس كل مسكر حرام و إ ن م ا المسكر من خمر التمر والعنب والزبيب بس الخمر التمر والعنب والزبيب من ا ل م ا د ة أ م ا ليس كل مسكر حرام عند الحلف ان هذا مما تعم به البلوغ القائد القرآن ليست بصحيح إذا عبد القوى ليس شاز ولا ع ل ا بهذه ا ل ش ر و فلا يرد بالحديث حتى نقل سيف الدين الاميد عليه ر م ة الله في الاحكام ا سف ل ي ن ا ل ح ا م ي ن ك م ا ل سف ا ل سيف الدين الاميد ن ة أم ل وجب العمل به وجب العمل به طبعا خلاف ل ل ح ن ف ي ة ل أ ن سيف الدين الاميد شاسر خلاف ل ل ح ن ف ي ة فإن طيب إ ذ ا وجب العمل به ي ب د أ الخلاف في كونه أ ف ا ض الظن أ و أ ف ا ض القطع أ و العلم النظري أ و العلم للسيد العليم خلاف الله فيه بين له لذلك أقول خلاف ج ه و ر ا لا ف ق ه ء في, في خير الأحد خلاف النظري ليس له ثمر ب ي ن أ ولكن فيهم ا ب لأهل منهم يجب ع ان ل م يكون هناك امر ي ا ل سألنا ه ب ا نحن فقد ش ي خ ر ا لانه ع د ا ل يجب فقولنا يا العجر من ان للسلح فلا يكون ت هناك العقب امر ع ي ن ا خ ر ن إ ل ا إ ذ ا توفرت شروط ا ل ت د ف ي ر و اندفعت الحكم العظيم لا وجعل تتوفر ن ا ل م ا المواد ل اما قضيه ان ت ل ر ي من جهل في ق ض ي ة التوحيد والشيخ أ و في ق ض ي ة الصلاه ع ن د ه فمن العلماء يقصد يقول ان كان يباديا ولا يعلم ويس ف إ ن ه ي ن ز ق لجهل لان الله جل وعلا قد عزر الخائف عزر الخائف وقال يمدوا فزارون فإنه فإن يقدر ولكن علي ي يؤذب و ل ا لك ان تتحدث ي الصحيح الله جل يجب و عن ل ا جسده من الله ما حملك على ذ ا ي ع ب د و ق ا ل م ا ف ت ك ان له ل ا ج ة عذر بالجنة تتحدث عن ذ ر الله إبقى إذا كانت لكن إنسان لكن العلم حوله ا ل س ن ة متواتره ة البيان موجود هذا يجب ان ن ع نعذر الناس ب ج ع ي ه م عامه ان هذا يقضي إ ل ى عدم ق ض ي ة التوحيد انها ق ض ي ة أ و ل و ي ه من الناس م ع ذ و ر و ن بما يعبد و ا فيه ا ق ب و ر و م ن ج و د ا ت لا هذا ما لا ي ج ا ل و ح د اهلا اهلا اهلا اهلا اهلا ا ه ل ه ل ا اهلا اهلا ل ا ا ه ا اهلا اهلا اهلا ا ا ا ه ا ا ل ا ا ل ا اهلا اهلا اهلا ا ا اهلا اهلا اهلا ل ا اهلا ا ه ل ر و ا ي ة ا ل ا اهلا اهلا اهلا اهلا ا ل ا اهلا ي ه ل ا ا ل ا اهلا ه ل ا ا ا اهلا ا ل ا اهلا ا ا وقال ان هذا هو مسؤولي وقال ان هذا هو مسؤولي وقال ان هذا هو مسؤولي وقال ان هذا هو مسؤولي لا اعلم ا ل ا ي ق و م ا ذ ك ر ق ل و ن هذا هو م د و ا ت ومتى نمتلك ه ا ل ا ح د ي ب د ان أ ص ح ى و ص ف ويعيد هذا ل ا م ر الذي يقولون هذا هو ل و ض الذي يقولون ان ي ة و ا ك عدد من ا ل م ر و ض ا ي ك و ا ك عدد من ا ل م ر و ض ان ي ك ا ك عدد من ا ل م ف ر و ان ي ن ا ك ع د من المفروض ان يكون ه ا ك م ا ل م ف ر و ا ي و ه ع من ا ل م ر و ض ان يكون هناك ع د ا من ا ل ت ي و ض ان ي و ن هناك ع د من ا ل ر و ا ه ا ك عدد ن ا ل م ف ر و ان يكون هناك عدد ن ا ل م ف ر ان ي ك و عدد ا ل م ف ر ان يكون ن ا ك عددد من ا ل م ف ر و وهو الحديث قال ا ل إ م ا م احمد عليه عبد الله هو ي ق خ ل في سبعين باب ن ابواب ويبقى هذا بهذا ل ح د ي ث المفرد أ و الذي رواه ا ل ف ر ق ثم عمل ا ة بها الامه م ة حديث كله وفي ا ا ل خ ت موسوعه ت ق ب ل ا تهيئات ق ب ي ا ل ش ي ن ا ل د ك ت و ر ع ب د ا ل ك ر ي م محمد بن عبد بن ا للعلوم ك ر ي م عفظه ا ل ه و ر و ا ت ن س ن ا ن د ع ا ئ ك م و ا ل س ل ا م